تَبَارَكَ الَّذِي إِن شَاءَ أَجْعَلَ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سعيرا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 لا تدعوا اليوم ثبوراً واحداً وادعوا ثبوراً كفيراً قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيراً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 Asyhabul Jannah, yamidin kharum, istakrro, wa apsanu maqila, wajama tashqqu al-sama' bilghamam, wa nuzul al-malaikatu tanzila, al-mulk yamidin al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 فَقُل نَذْهَبَ إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرون بين ذلك كثيرا وكل ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء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 وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَاهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ Inhum ila keal'an'am, belهم أضل سبيلا Alam terlalu kepada ربك كيف مد الظل Walau شاء لجعله ساكنا Thumma jعلna الشمس عليه دليلا Thumma qababdnaahu ilayna qabdaan yasيرا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 Walau shikna laba'athna fi kulli qari'ati nathira Fala tuq'i lkafirin wa jahidhum bihi jihadaan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 قل ما أسألكم عليه من أجير إلا من شاء أي يتخبى إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكف به بذنوب عباده خبيرا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 Wahai! Jika diberitahu untuk bersujud kepada Allah, mereka berkata, "Siapa Allah yang akan membuatku bersujud kepada-Nya? Aku akan bersujud kepada apa yang Engkau Dan mereka semakin bersemangat. Barakah yang Maha Esa yang Maha Pemberi berbentuk bintang dan menyebarkan cahaya di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 Wal-le-zine yabitun lirab-bihim sujjada wa qiyama Wal-le-zine yakulun rab-na as-r-if ar-naa